وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله هي نجاة العبد ورأس ماله وهي سبب الفوز بالنعيم المقيم وسبب للخلاص من العذاب الأليم تقوى الله أساس الصلاح وكنز النجاح وعمدة الفوز والفلاح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 الذي وفقكم للصيام والقيام وأعانكم على ذلك واسألوه قبول العمل والعفو عن الزلل وحسن الظن بربكم وأبشروا بالخير منه واستقيموا على طاعته وأكثروا من ذكره وحافظوا على فرائضه واصبروا على ذلك فالمؤمن كل حياته لله تعالى لا فهو لا يمل من التقرب إلى ربه بالفرائض والنوافل حتى يموت قال الحسن إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فشهر رمضان كغيره من الشهور والأعوام سيكون شاهدا عدلا وحافظا فصلا يشهد للإنسان وعليه بما استودعه لديه فهنيئا لمن غلبت فيه حسناته سيئاته وبؤسا لمن غلبت سيئاته حسناته فكيف بمن لم يكسب من الحسنات فيه نقيرا غرته دنياه وغره الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء فضيع الفرائض وأفطر في نهار رمضان بغير عذر وفعل الفواحش وأكل الحرام وضيع الصلوات واتبع الشهوات واعتمد على عفو الله ونسي أن الله شديد ونسي أن الله شديد العقاب وغفل عن تحذير الله له من الدنيا والشيطان يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد ألا وإن من أخسر الناس صفقة وأشقاهم نفسا من استغل عن الله بما لم يخلق من أجله مسكين كل المسكنة قد أضاع نصيبه من العمل الصالح فجاء يوم القيامة مفلسا قد حمل ظلما وكان أمره فروطا هكذا هي حال العصات تفنى اللذات وتبقى الحسرات أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل التوبة وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه وأحسن الناس ظنًا بربه أطوعهم له قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل قال ابن القيم وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ومن اعتمد على العفو مع الإسرار فهو كالمعامد قال معروف رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق وقيل للحسن نراك طويل البكاء قال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي ألا فاتقوا الله رحمن الله وإياكم واحذروا آثار الذنوب والسيئات فما وقع بلاء ووباء ولا قحط وغلاء ولا نقص ولا ضراء إلا بقدر وقضاء وذنوب العباد من أعظم الأسباب قال الملك الجليل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد حصل من الخاسرين سب للدين واستهزاء بالله العظيم وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبشعائر الدين وترك أقوام الصلاة وفعل أناس الفواحش وتهاونوا بالنظر إلى الحرام عبر قنوات ووسائل, عبر قنوات ووسائل متعددة وتعمد أشخاص أكل المال الحرام من الربا والرشوة والسرقة وجحد الحقوق وأكل أموال الأيتام والله للظالمين بالمرصاد فيا من يظلم نفسه ويظلم عباد الله ويتهاون بحقوقهم ويتجرؤ على الفواحش احذر عواقب السيئات ولا يغرنك ستر الله عليك وفكر فيما أنت صائر إليه ولا تستخف ولا تستخفن بآثار المعصية فلا سوف تجد أثرا ولو بعد حين أثأ الذين مكروا السيئات أي يغسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخدهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف الرحيم فكما يدين العبد يدان وسنة الله بأن الحياة قلب وأن صفو العيش لا يدوم ومن فكر في تقلبات الدنيا رأى عجبا فالقوي لا يستمر أبدا الدهر قويا والضعيف لا يستمر مدى الحياة ضعيفا فكم من أقوام دارت عليهم الأيام وتقلبت بهم الأحوال فتبدل عزهم, فتبدل عزهم ذلا وغناهم فقرا ونعيمهم بؤسا ظلموا غيرهم وسلبوا حقوقهم فسلط الله عليهم من أذى لهم دعوا إلى الإحسان فرفضوا فصاروا يطلبون العفو من غيرهم ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وما حارب عبد نفسه وأذى بمثل معصيته لربه واعتدائه على حق غيره وظلمه لمن لم لم لا يجد عليه ناصرا إلا الله وخاب كل جبار عنيد فوا عجبا ممن أعرض عن مولاه وغرته دنياه وظلم عباد الله من أجل الدنيا يضيع فرائض ربه وبسبب حطامها الفاني يقطع الرحم ويخاصم بالباطل ويحلف على الكذب وهو يعلم ويأكل الحرام لا يهم بفعل معروف ولا يحسن إلى ضعيف ولا يؤدي الزكاة قد قسى قلبه واستولى عليه شيطانه وفتنه حب المال عما خلق من أجله سوف يندم ولا تساعة مندم قال ابن الجوزي ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي فإنه ليس بين الآدبي وبين الله تعالى قرابة ولا صلة رحم وإنما هو قائم بالقصد حاكم بالعدل وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إذا شاء عفى فعفا عن كل كثيف من الذنوب وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير فالحذر الحذر الله الله في مراقبة الحق عز وجل فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة وجزاءه مرصد للمخطئ ولو بعد حين فيا عباد الله احذروا الذنوب والسيئات واحذروا الغرارة التي هي الدنيا فلم, يذكر فلم يذكرها الله في كتابه إلا بالذنب والعين وصدق سفيان حين قال بلغني أنه يأتي على الناس زمان تمتلئ قلوبهم من حب الدنيا فلا تدخلها الخشية فعيوب الدنيا بادية وهي بعبرها ومواعظها منادية لكن حبها يعمي ويصم فلا يسمع محبها ولا يرى كشفها للغير وإيذاءها قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع كم واثق بالعمر أفنيت وجامع بددت ما يجمع كم قد تبدل نعيمها بالبؤس وكم أصبح الواثق ممن يملكها وأمسى وهو منها قنوط يوس قالت بعض بنات العرب قالت بعض بنات منوك العرب الذين نكبوا أصبحنا وما في العرب أحد إلا وهو يحسدنا ويخشانا وأمسينا وما في العرب أحد إلا وهو يرحمنا ودخلت أم الوزير جعفر البرمكي على بيت في عيد أضحى تطلب جلد أضحية ثم قالت لقد كنت في العيد الماضي وأربعمائة جارية يقمن عند رأسي لخدمتي وأنا أزعم أن ابني جعفر عاد قل وكانت زوجة أحمد بن طولون صاحب مصر كثيرة السرف في إنفاق المال حتى إنها زوجت بعض لعبها فأنفقت على ولمة عرسها مئة ألف دينار فما مضى إلا قليل حتى رأها الناس في سوق وهي تسأل من يتصدق عليها وخلع بعض خلفاء بن العباس وحبس ثم أطلق فاحتاج إلى أن وقف في يوم جمعة في الجامع وقال للناس تصدقوا علي فأنا من قد عرفتم ومر بعض الصالحين بدار فيها فرح وقائلة تقول في غنائها ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يزري بصاحبك الزمان ثم مر بها بعد أيام وإذا الباب مغلق وفي الدار بكاء فسأل عنهم فقيل مات صاحب الدار فطرق الباب وقال سمعت من هذه الدار قبل أيام امرأة تقول كذا وكذا فبكت امرأة وقالت يا عبد الله إن الله يغير ولا يتغير والموت غاية كل مخلوق فانصرف عنهم باكيا والتاريخ يعيد نفسه والعبر كثيرة وقليل من يتفكر والله المستعان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام أنتم عماد الأمة بإذن الله وأنتم مستقبلها المشرق وإنما الأمة بشبابها الجاد الذي عرف مسؤوليته وأدرك قيمة نفسه فقام بحق ربه واستقام على دين الله بعيدا عن منهج الغالين فيه الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم بأدنى شبه وعن منهج الجافين الذين تفلتوا من أحكام الإسلام وانساقوا وراء الشهوات وضيعوا فرائض الله وميعوا شعائره والله يقول وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتبرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأما الفتيات الصالحات القانتات فهن صانعات الرجال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله زينهن الله بالحياء والحشمة والحجاب والعفة فلن يرضين بهذا المنهج الحق بديلا ولن يبتغين عنه تحويلا لكن, لكن حذار أيها الشباب والفتيات من اطلاق البصر واللسان في الحرام وحذار من مسالك الانحراف والإلحاد وأوصيكم بحفظ أوقاتكم التي سرقتها أو كادت وسائل التواصل والاتصال فإضاعة الوقت أشد من الموت وهو علامة المقت والمضيع لوقته الطويل في شبكات الانترنت بأنواعها شخص مغبون ويزداد الخطر والبلاء إن كانت تشغله عن صلاة مكتوبة أو حق واجب عليه أو كان من من يدخلها لفساد أو فواحش أو إساءة وفضيحة لمسلم فويل لمن كان كذلك مما كسب وكتب والله الموعد أيها المسلمون والمسلمات افرحوا بفضل الله عليكم حيث فسح في آجالكم فأدركتم العيد السعيد بعد الصيام والقيام واسألوه قبول العمل والعفو وعن الزلل اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل عبادك هؤلاء ممن قبلت صيامهم وقيامهم وأعتقتهم من النار يا حي يا قيوم هذا, هذا العيد يا عباد الله مناسبة لبدل السلام وطيب الكلام وتقديم الطعام قال شيخ الإسلام جمع الناس في العيدين للطعام سنة وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين العيد يا أمة الإسلام ابتسامة وسلام وصلة للأقارب والأرحام وصفاء للقلوب من الغل والحقد والحسد فمن لم يصفق قلبه من الغل والحسد في يوم العيد السعيد فمتى سيفعل هذا؟ ومن لم يصر الرحمة في مثل هذه المناسبات ويحسن إلى من له حق عليه فقد ضيع أعظم المناسبات لديه اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد للمسلمين وأعذنا من البغي والقطيعة ومن بطر الحق وغمط الناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله القوي المتين إله الأولين والآخرين أحمده حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المقدم على النبيين صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدين وآله وأزواجه وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فأفلح من اتقى الله جل وعز وسعد من استغفر من ذنبه وتاب إلى ربه وحاسب نفسه واغتنم أيام الصحة والحياة بالأعمال الصالحات قبل القواطع والممات عباد الله سنن الله لا تحابي أحدا وإن المعاصي والسيئات تذل العزيز وتخفض المرتفع وتسبب نزول الجوع والخوف بالناس وتنزع الأمن ورغد العيش وتؤخر النصر على الأعداء بل هي سبب الرئيس في الهزيمة وغلبة العدو قال تعالى فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب لما فتح المسلمون قبرص وبينما هم يقتسمون الغنائم اعتزل أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي فأتاه جبير بن نفير فقال له ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم عز الله فيه الإسلام وأهله وأدل الكفر وأهله فقال ويحك يا جبير ما هو الخلق على الله إذا أضع أمره بينما هي أمّة قاهرة ظاهرة لهم الملك والسلطان أضعوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى وهكذا يكون المؤمن وهكذا يكون المؤمن متيقظاً معتبراً خائفاً من عقوبات تضيع أوامر الله وفرائضه فإن الأمة إذا فعلت ذلك حلت بهم بها العقوبات وهانت على الناس يقال هذا وأمة الإسلام اليوم تعاني من الفرقة والتناحر والفتن والشتات والحروب وتسلط أعدائها عليها وهاهم يهود الغدر يدنسون المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ويعتدون على أهله ولا تستطيع أمة زاد عدد أفرادها على المليار أن توقفهم عن عدوانهم وما ذاك إلا أن المسلمين في الجملة أضاعوا أمر الله فهانوا على الناس ونزع الله مهابتهم من قلوب عدوهم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعنا الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه أبو داود فعود من الله يا أهل الإسلام عظموا شعائر الله وأخلصوا العبادة له واعملوا بكتابه واصدقوا في إيمانكم ومر بالمعروف وانهوا عن المنكر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 نكف شر أعدائنا وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وانتظار الفرج والتفاؤل بنصر الله عبادة وقربه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أيها المسلمون نعم الله تعالى علينا كثيرا فقيدها بالشكر لله ولا تعبدوها للزوال أمن وصحة ورغد عيش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى اولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وقال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الترمذي وابن ماجه فاشكروا الله بقلوبكم وبألسنتكم أن جعلكم من أهل الإسلام وأسكنكم بلاد الإسلام وشرفكم بالقرب من بيته العتيق ومن مسجد, نبيه ومن مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم الشريف وطهر بلادكم من مظاهر الشرك فلا قبور تعبد ولا مشاهد تقصد ولا كنائس ولا نواقيس ينسج الناس وتلبسون ويصنعون وتستعملون وتركبون ويزرعون وتأكلون وتستقدمون وتخدمون فاخضعوا لربكم وأحبه من قلوبكم وأثنوا عليه وأثنوا عليه وأدوا ما فرض عليكم تفلحوا وتفوزوا ويزيدكم الله من الخيرات قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبحت من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إلا أدى شكر ذلك اليوم رواه أبو داود هذا وإن من نعم الله عليكم ما من به عليكم من هذه البيوت التي تأون إليها وما فيها من نعمة الزوجة والأولاد فمن شكر, هذه النعم فمن شكر هذه النعم زاده الله من فضله ألا وإن من شكرها أن توجه من تحت أيديكم إلى الخير وأن تقوموا بتعليم جاهلهم وأن تراعوا مصالحهم توفر لهم الغذاء والكساء والدواء مع احتساب الأجل من الله جل وعلا فخياركم خياركم لنسائهم وما أعطى الرجل امرأته فهو صدق ومن كان له ثلاث بنات يؤويهم ويكفيهم ويرحمهم فقد وجبت له الجنة فقيل واثنتين يا رسول الله فقيل وثنتين يا رسول الله قال وثنتين وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ورضيت به البنت فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وبالرفق والتفاهم ومعرفة الحقوق بين الزوجين يسعد أهل البيت رفق في المعيشة وتدبير النفقة ورفق في التعامل وعطف وحنان ورحمة وطيب في الكلام قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرف ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه وقال لعائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والتق والفحش فإن إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وقال من يحرم الرفق يحرم الخير صلاح البيوت واستقرارها بوجود الحوار مع أفرادها بل واستشارتهم أحيانا والأخذ برأي من يظهر صواب رأيه مع إقامة العدل بينهم وكثرة الدعاء لهم والتشجيع لهم بالهدية والكلمة الطيبة والثناء المعتدل والتغاضي أحياناً عن أخطائهم وكف قنوات الفساد ومواقع الشر عنهم ويكفي أن يقال هم أمانة ورعية والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها فأنت أية الأم شريكة في المسؤولية فكما أن الزوج مطالب بأن يرفق بزوجته ويعاشرها بالمعروف فهي كذلك عليها أن تعرف ما له من الحق وأن تطيعه في غير معصية وأن تعتني به وبأولاده وأن تعترف لزوجها بالفضل وما منحه الله من القوامة فهو سيدها ورئيسها يقوم بحفظها ويرحم ضعفها ويحسن إليها وهي الزوجة الصالحة والأم الحنون الحافظة لحدود ربها فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أيها المسلمون ما أحوجنا إلى التوبة إلى ربنا والاستغفار فما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ولا تفرق بيت ولا شمل إلا بسبب وابن آدم بين ثلاثة أشياء بين بلية نازلة ونعمة زائلة ومنية قاتلة فيا قومنا أجيبوا داعي الله وعظموا شعائر الله وحافظوا على الصلوات الخمس وإياكم والكسب الحرام وإياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أصبحوا تائبين وأنسوا تائبين فالعاقل يأخذ العدة لرحيله من هذه الدنيا فإنه لا يعلم متى يفجئه أمر ربه ولا يدري متى يستدعى فيا من طال بعده عن ربه يا من عظم إصرافه على نفسه لا تقنط من رحمة الله فباب التوبة الآن أمامك فأسرع إليه فلا ملجأ من الله إلا إليه وأبشر بالخيرات والرحمات من الرب الرحيم من الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط كلنا ذو خطأ لكن التائب له ثواب عظيم عند البر الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فيا من أثقلته الذنوب والخطايا وكلنا كذلك إنك في يوم عظيم واجتماع مبارك فاعقد العزم رحمك الله من هذا المكان بتوبة صادقة تمحو ما سلف وكان وأمل من ربك الكريم كل خير ورحمة فلقد ناداك مع أنه جل جلاله غني عنك وأنت فقير إليه بقوله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فبشركم معشر التائبين وهنيئا للمستقيمين على طاعة رب العالمين إذ قال الرب الرحيم إذا قال الرب الرحيم التائب انصرف مع إخوانك من مكانك هذا مغفورا لك قد بدل السيئاتك حسنات أديت فرائضي وأرضيتني ورضيت عنك فلك الجزاء العظيم في جنة طابت وطاب نعيمها أكلها دائم وظلها أهلها, أهلها يدعون في آب كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب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 أشجارها من ذهب من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد فلا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه وينعم بالنظر إلى الرحمن الرحيم أعد الله جل جلاله لأهلها من النعيم والكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلتعل همتك وليقوى عزمك بالمسابقة إلى الجنة والمنافسة في أعمال أهلها والجد في طلبها وتذكر أن ما بينك وبين نعيمها إلا أن يقال فلان مات اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا جميعا من أهل الجنة اللهم اغفر لعبادك الحاضرين والحاضرات وأعطيهم ما أملوا وسألوا فأنت الكريم الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد اللهم اغفر هؤلاء الحاضرين والحاضرات اللهم أسكنهم والديهم أعالي الجنات اللهم لا تفرق جمعنا هذا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور اللهم أعز الإسلام ومن تمسك به اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح لا أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أنزل باليهود والنصارى والرافضة المعتدين العقوبات المتنوعة اللهم فكك دولهم وفرق جموعهم واجعل بأسهم بينهم اللهم كف شرهم وأذاهم عن عبادك المسلمين اللهم اجعل أسحل أسلحتهم وبالا عليهم ودمارا عليهم اللهم إنك أنت القوي العزيز فأرنا بهم عجائب قدرتك اللهم فرج هموم المسلمين وغمومهم واكشف كرباتهم اللهم فك أسراهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم وأغنف قراءهم ويسر أمورهم واجمع على الحق كلمتهم وانصر المجاهدين منهم وثبتهم على دينك القويم اللهم ارحم واغفر لمن تقدمنا إلى القبور من والدين وأهل وإخوان وأصحاب وجيران اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وأفرانا اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم اجزهم عنا أفضل ما جزيت محسنا على إحسانه اللهم ارفع درجاتهم في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك غلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا خرجنا لاداء شعيرة من الشعائر اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم هب لكل واحد منا من الخير منا وبلغهم من خير الدنيا والآخرة ما أمَّ له منك ورجاه اللهم ارفع ذكرنا وضع وزرنا وأصلح أمرنا وطهر قلوبنا وحصف فروجنا اللهم إنا نسألك الدرجات العلا من الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهنا نحن عبيدك الفقراء إليك القينا نفوسنا بين يديك واعترفنا بذنوبنا وتقصيرنا في عبادتك اجتمعنا في هذا اليوم بعد صيام شهر قصرنا فيه نواسانا وأنت العليم بالسر والنجوى طمعنا بحسن وعدك وعظيم عفوك وجميل لطفك فاجعلنا يا ربي من المقبولين المعتقين من النار يا ربي تفضل علينا يا ذا الفضل باي قال لنا جميعا انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات برحمتك لا بأعمالنا يا كريم سبحانك وبحمدك لا نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات